فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُ لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من كم تصقلون